إن الذين كفروا يعني هنديك أو كسن أو كفر كله القرآن رسالته محمد عليه الصلاة والسلام سواء عليهم نكوان وكيك أأنذرتهم توان بترصني أم لم تذرهم أنت وانبرصني لا يؤمنون أو هر إيمان نائي نعمر صلى الله عليه وسلم قالك حريصو علم خرك إيمان بين دفيدين رأيك دلز اخذ تعالى الفيري ديارك و او كسك هاتي انفسين و دي سر فراز بت المحفوظة او دي ايمانين و او كسك هاتي انفسين و دي خراب بت اللوح المحفوظة دي من تل سر بلالة وبان كسرشك شهجت مينة و تعالى وحي يا اينا يا خار حقي يا دياركي